يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفت واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد لا تزال الدروس متواصلة من كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة وكنا قد بدأنا بالمسائل الثلاث التي تجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهن والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا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 فلا تدعو مع الله أحدا وكنا قد أخذنا أيضا شرحا للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة باركة أبزحلة في كتاب ناي الشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة كبكتاب الوصول الثلاثة سلسة نصرتها وينزب الكتاب اب سلسة نقرت كنفلت انزل لنا تغسلنا ابقى جميرنا نيرنا ما لاتي زن ثلاث ازئات كلها نا مسلمين كنت فلتان كنعلمن علنايلو مالتي كمون بذل ثلاث ازئات اندماني كنصرح افتدبارك نو علن يقب بايلو زر استزي نا يامنس قداي سلا زونه عابي ارساتي كنت اللهم لنا كمون افتدبارك نو قدام يثم بأر رب سبحانه وتعالى كم خلقنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودليل أقريبه كم أون وزوح الشيشاي كم زهبنا حلقه الشيشاي ونبعله علمي ربك بكاء ولم ألتيوب وخمد المانة تعالى لم زبل ذلكم كم أون رب سبحانه وتعالى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم أون رب سبحانه وتعالى خليقه شلل كم زيب اقوداني لوخات لاخو معي توحيد قلبكم تجازو قبل ما لك نعمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ربي لي خلنا انت دات ما اجزنايو سيدنا الله رب سبحانه وتعالى ارجنا خطونا انت داه عسينايو ايزيت ما اجزناي دماني اتي ممنتنا بربسه لازخانه بازي نبلوم عليتي وربخ غط عنا مخانه الشيخ محمد بن عبدالوهاب تغيث لنا اتخاليتي رب سبحانه وتعالى الشرك قبر له فطه ما اذا الشرك زياء تقطعه مخانه تقيسلكم نيرا الشيخ محمد بن عبد الرواب بن تايلو أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته رب سبحانه وتعالى شركت قبرلو عبتمك جاءتناتو فصوم عيفتونيو لا ملك مقرب ولا ملائك يخن نعف ربي زقاربيو ملائكة زنبي يبلو من تباهلون ملائكة قنقزوا ما يكونن ولا نبي مرسل كم قول نبي خينه ربنا يخواني ربنا يمرسوه تباهلو نزن بذي من قنقره من قنقر رب ويقلق عبادة كنهوبه هذه الشركة والعياذ بالله دليل نيزول وسيلنا نيرنا رب سبحانه وتعالى أنت أيب وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا إذا المساجد إذن انت شركي مخلوق رب سبحانه وتعالى ربي أنت مسرسا سلزيم شركي أي تقبارو زخوان مخلوق درجان أي رب سبحانه وتعالى خبرت سحيك لني ملائكة يخد نبي يخد كمؤون أولياء والصالحين ملائكة وأنبياء عبادة نحر زي قبوان كوينو نعاتهم زي ملكا نحر زي صالحين وبلو وليين وبلو عبادة مرزعتي أي قبواني مرزعتي أي ملكتوني و نحن أهل السنة والصالحين كم ظلونا عملنا وكما قلتنا توم دماء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا هاشغر وكانوا يتقون مؤمنين كلهم تقوى ذلهم زيهم أولياء من رب سبحانه وتعالى فتوتنا يا ربهم رب سرز فتوى نحن هنا فتوى إذن أقانينا أبتدرجانها يا رب خنات الصحوم يا بلنان تامك ذاتي ورب سبحانه وتعالى طرحها تملكت سلاذي لما عنتي بذعبة شركي أصبح بلخ الزارب لمن تأتي لنا إذي شركي أمو نؤكرنا علم شرك له والذي شركة ذي حمامي حمام لبي لكن بعين أخذ الرؤية حماما ما انتغلوا حق إله بسا في حول الشركة انتا يوم انتا يترقون من هاي شركة كمون انتعي قدقات ناي الشركي قبر سيونا امت جرشا كما يفرحو ان يرون منزل شركي منزل بالمالة اول مقدمات ذا حالة فاجمعات تقسلكم نيرا ناي شركي قلتها ويطرقم وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله تسوي ما عرف قبر امنتهه ما عرف قبره مزلصا غير الله نزي ربي مخلوق فطور بالله بربي مثل ربي معرض قبره زياده الشرك حدث بكم يغير معرض قبره حاشا وكلا أنا معرأي قبرك ومن أنت حريلو أمنتائي ومعرأة معرأة قبره مزلو نرى في شيء من خطائص الله عبتنا يا ربي ترحز ملكت عبادة مجزاتي أقوي أتوه مالو إذن خاف قبره بقا نصربي يدارو قبره معرأة معرأة قبره مالو نعيذ بالله لذلك إذا تعريف الشركزي رب سبحانه وتعالى انتقلوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ذا يذياء سورة الشعراء الرخباء آية قطرية تسعان شدشتا تسعان شعتا اتم نمخلوق زجوز نبرو التعسو يوم القيامة يقول رب سبحانه وتعالى طيب نتايلوم التعسو تالله إن كنا لفي ضلال مبين نحن ب... ابتفأتنا نيرنا إذن تفأت الزخاء قلت زخوانة تفأت قلت زخوانة تفأتنا نيرنا يقول رب سبحانه تفأتنا نيرنا يقول يوم القيامة الزخاء رب يباع له إذ نسويكم برب العالمين مثل ربنا الدارق لكم إرنا الصالحين سلاث بلك سبع لن بحكي سني سلفة غين فهذا ولي من أولياء الله عز وجل تقوى زلو مسئمان تقوى زلو كرحة الهجر إذا قلنا نقر مضحر كابدلاتو حليف كايو إذن باعلو عاماتي سلذي تعاسو مثل رب با معرم عرئنان قبرو كميرنا يولو وقولو سبحانه وتعالى انتايبن ثم الذين كفروا بربهم يعدلون رب سبحانه وتعالى السماية خليقة خمز قريلو تغيسو قدمزاها زيا بده يرزقين زخلوا خالق يوم كله زم كفار زياتهم ثم الذين كفروا بربهم يعدلون مالك أي يساءون المخلوق بالخالق الذي مخلوق فطر معرى معرى يقبروا من بسبب سبحانه وتعالى نعب النتكبكم اتحدث انتداء مكان كوينو ذو الرياض الهيب ربي ربي تراحي ذو الرياض الهيب كيدوكن... ما حدا موت الشيخناء ايقالا اي ولاد النسينا مخينا اندي بلو خسام موسيق مخينا خيش ترف إلمنكم ألّهو عمتم لا. ناب رب يزقوا ربكم فلان يلو نزق برزيز أو يعوى إذيها شركة مغنية تنزل مخلوق إذي ذريا خبكاء أي كيلينيو ممن انت أمر فو الصمت ذريا خبكاء أي كيلينيو ثلاثي تانا رب تقبوه نا يقول الله تقول كذلك قبر ذلك انتبع تتقلبها لها تاني ربنا ذلك المخلوق ذلك حتى وان بذي موجود ذلك المخلوق ربنا اقول له لك تبرا اتقلين يا خد اذا شركي اخناكم انقون يا ربي ايدلين نزام انقون يا اخاني شركي اعلو رب سبحانه وتعالى تم كفار قريش كم دي امس ما معبودهم الا ليقربونا الى الله زلفا نربك اقرابونا زي اكن شبك مو ربي تغسلنا بالقران كفار دمش هيبو ما منقون يا سلاذ غبرو اذا منقون يا خاني تقطع عيال مغنيته نبعله اذا منقون زي سمعك ازير هيك اذ والعياذ بالله الشرك لكن حدثا من الصالحين من أهل السنة والجماعة من الثلاثين تقولوا كالكاد وعازكا حزليتا بالكايد ولا بأس يوطسوا لنزله كالكاد زحليف كالكاد نموت اندحر تسوع كالكاد نشركي والله رب سبحانه وتعالى انسايله إن الله عنده علم الساعد رب سبحانه وتعالى قيامه معتا تخون رب سبحانه وتعالى علم الغيب تفلت ساب يلا حتى أنبياء والمرسلين أي فلتون يوم إلا في ربي غيب زنابيران دخار بعلو رب سبحانه وتعالى علم الغيب تفلتهم بب علم الغيب تفلت كان الرسول صلى الله عليه وسلم زباله ولو كنت أعلم الغيبة لست من الخير وما ما استني السور غيب سور نقرد فلت يلا بجكة الله عنده العلم الساعة وينزل الغيب ما يزور جد ربي دركة اخرى ما يسئلنا تريس تريس تفيد إلو سب ما بقبره خيدو أعطوهم ربي زفاة وأكم اتقال له كل منكم ما يهبونه ربي ما يهبونه لكم لن ما يمنس تخن ركب ما يمقوق عنا سيلو زو الشركة. مغنياته وينجل الغيس كابتن ربط رحز ملكتان قراجة ما يموقع عبيد ربي اذن سننزخونه صحابي جليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه دركة مساعته أبقى ذي أمه لي. رسول الله عليه وسلم ما يسمني رب اذن خناتات اذن صلى الله عليه وسلم بدحره بدحر او بكر الصديق رضي الله عنه يمجي لكن صحابي الجليل من خلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناب قبرنا رسول الله عليه وسلم كيدوم يا رسول الله ما يسئلنا أي بل ومن صحابي الجليل عمر بن الخطابي بالصحابه دماغين باص توحيد سلاجنا بره كلهم صحابه نابروص صلى الله عليه وسلم نابقبرهم ده خدو كان دي دليل اي بنون لكن امر من خطر انت ربي نحن أتين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلكم دولمون لنا نظنرنا ما أتزقن بهوتهم كلهم لكن حجي بحوبه الرسول صلى الله عليه وسلم العباس انتهي لهم الرسول صلى الله عليه وسلم انتهي لهم صحابي الجليل عمر الخطار رضي الله عنه اقوم يا عباس ادعو الله لنا هذه دعاك بردك حبهم الله عليه السلام تكسيهم تايله انتا ربي لقول البلاء اخوار ادقو الله بالزنبي لبلاء كرفع ويكرو انتا تغينو قاني اللهم اتب علينا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا مسؤوله اذا ما دينا اخل الله قنوخينا جبن بنينا شعين شعين ما يوقع زي بها البرتعمة يوقف. فبقى عمر منخطاب رضي الله عنه نمنتا يوم بحاوبون رسول صلى الله عليه وسلم قرام دعاء قرام نمنتا نا قبرنا رسول صلى الله عليه وسلم كيدوم ما يسيئننا زي بول اذي ابشرك يو دقوم مخانص لزفالته ويرسل الغيث ويعلم ما في الارحام ابمه تنزل له دم ربي راح يزفوت حاجه صبح جي بسله لا لا بس يحم دنك بلا نيخذ نعم شكل مسوسه لكن ما نقول له زقل عزي ما كل الديو ودي فلاذا حدث ذريات إينيل إيلو كم تعقدم التغيث كلكم ذريات إينيل وندحر كايدو ناب كبري بالله وي كابوري حقو ظلو ألتا قصو إيلو بقزو تعادق أبكال عادي ظلو إذو العياذ بالله أبشرك يوم بخو وغني ولاد مهب ناي رب ترح زخوان المخلوق أي ملكاني لا ملائكة ولا الأنبياء حتى الأولياء والصالحين كلهم اليوم أعمل القوان يوم سليزة خاب ربط راحات تبقل لها كان مخلوق قتل بات الكازي الشركي والحياة ويرزل الغيث ويعلم مات الأرحم سليزة عازئة سنة يربز ملكتا عبادة تقري سهلنا أبزة ثم عباده ان يا رب سبحانه وتعالى ذو الملكات فتخيصل مالتي سلاذ غضنا حالفنا من مخلوق كنت صوعبنا استنا يا رب من ربنا هبه مخلوق ما هذا المخلوقنا هذا فطرك سبوق عقوني كون اسون في النهايه ابشرك غطوا الدرع عياده بالله طيب انشرك كميل متيو زيها تخلي ترسنا مالتي ان سبب وقوع الشرك هو الغلو في الصالحين اب شركي وي شركي ابذ الدنيا ذخمه قاتم وكميل قاتم دحلنا مخني اسناته قلوب كبار اب صالح الغلو زي مالتي مجان كادرجهم من العلمها كل الملائكه والانبياء او ذئاب بارطنا يربي زادت درجته فصار ربي سخلنا ربته راح لقبره مخلوق اي دوال ان الله على كل شيء قدير لكن انت ذا حدا حسب لشرك زياء شباب كان من حرفه تقنع الصالحين يتجمّرون فالكا زياء كان مجمّر يانا يشرك سبب ناي شركي زي الله ينبعنا عبدانا ينبعنا شركي باسم حب الصالحين الغلوف الصالحين الصالحين نفطين عندها تبالب يتجمّرون والدليل على ذلك ما رواه البخاري وفي صح... في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ادي حديث ذي الامام البخاري سوره وحدي حديث صحيح عبد الله ابن عباس انت يقول صحابيهم لزوم صحابه البحرين كانوا الصحابه ما بقات ما بالله في قوله تعالى عبد الله ابن عباس سرجمان القران نزاه ايات انتيلوا في السر الله وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ ذا دعا نبي الله نوع عليه الصلاة والسلام انتا انهم اذن تملخوا ربتاك كي تقدفوا انتا بقولوا تم عبيتنا زم نعشتون كي مالو قدبلوا امحكيهم ذلهم صنعو عندما قالوا ما لا يعذب بالله ولا تزرن وددا وذي مرمو وابن خيماس لنا نبي الله لو عليه الصلاه والسلام بقى مسموته يمسلك يا ربي وانا كمؤوس واحد يقول كارتو صالحين يغوث هذا القرآني ولا يغوث كمؤون يغوث ثالثين ويعوق كمؤون يعوق اسمات صالحين زي اعتم ونسره تعاموا شي قلنا زي اعب سورة رقبا آياء قصر عسان سلسن. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح نهز نبي الله نوح زنبرو صالحين همزعتهم أسماتهم فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم نسموت تقدامي سر إمالك نتقدم عزرمته فلما هلكم عزم حمشة صالحين مصموته انزيلوا ملقت ما حالانفوا الشيطان نزم هزبهم ان الى مجارسهم التي كانوا يجلسون فيها انصاب مسلتات قبروا لهم مخنياتوا ابعبادة قد تنشطوا من تنشاطك نزحكم قد تبار قبر ميروا و سواع و يغوث و يعوق و نزره كم يقولون عبادة كم يقولون ربي أنا داع نمتعي ذي حلزا لأخوه إلهم شوف شيطان كفر هايب لكاني أبترقي أتوه هايب لكاني لكن من قد خفتلكان أبتشركزه بصحة كماليت والعظم الله فنزم كداموت بداقي رؤتيهم هل انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها باسمائهم بسأسماء دماء ناتوم قلكم صوعوا ففعلوا فلم تعبد اما جمريت قلتوا حتى اذا هلك اولئك اذي ااتوم جيل زوم قدام ذري مسموتو ونسي العلم علمي فلسطة مسترسعة عبيدت شيطان ماتيو دي أبوطاتكم نسلتات دي أيني مزقزوني رون دي أبوط دي أبوط ناتهم مثل قريسكم كوب كوب عبولون من أنتي نسفت كترخبو عب عبادة كتذكرون من أنتي لكن ابو تايسكم دا نزين انزين گزان يلو حتى لي زي لو, لو, لو فعبدت علمي مسترسعه تحقق هاي الامه والشيطان فغزي امندم نزن مرمو لكن نزن مرمو يكون انت مجمره كارتون كله كذروتبهي سو ما يكون نزم حمش صالحين قرصه في يوم نعومز بس لهم قرصه مزلهم معنتي كذكرهم لكن في النهاية أبشر كأتيهم بخافقها نبي الله نوح لما جمّرها كذلك سلائقهم وإلا عثرت خفلة زمن مع الشيح عامت كلهم أبتوحيدهم يرم آدم عليه الصلاة والسلام كاب لخلقها تحزكا كثاب نبي الله نوع عليه الصلاة والسلام كلهم ابتوا حجم نيرهم لكن بذي مقنيات تذي شركه والعياذ بالله تجم نيرو حجون نقلن يخيضان له انتعت قدقاته اندحر لنا وزع قدقاتان له اولا رب سبحانه وتعالى انتعينه اب سوره لقمان و لقمان لا ردوا الى ابو الله مالك انت لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم انت ودي شركي تقبر بربي شركي تقبر مشارقتي تقبر له ابتي مكذات عباده نربي مغنياته إن الشركة إن مالات أقوى مالتي شرك قواني عبعمتي وظلم هو وضع الشيء في غير موضعه نحادي نقرع بذيب وتوقت ببرق الله خاذي ذي ظلمي تانا يا رب التقبع بقى أن مخلوقته كهذا ذي ظلمي نبصاها خات عم بالله ذيها بصورة القوان الرغبة آية قسرة عسر سلسة كمون اذي شركة ذي ربيعي ربي اي غفران نذي اراجة رب سبحانه وتعالى انتهلوا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء رب سبحانه وتعالى شركي اندي حرقية كاي غفران كاني ويبالعبذة اياذي اعمالتي لكن بخل الشرك يزلوا ما دون شرك من الظلو ربي المحروم الزليل غطعك غيرون بتازم بزقبر كايز غطعك لكن توحيث لذلك شركة لذلك في النهاية جنة أو تويت بها المال ذي أب ذي أب سورة النساء رغبة عن كاس أربعين كمون كابتكوا دعاتنا شركة والعياذ بالله أنه يحبط جميع الأعمال قل الصراح كاي الصراح صلاة ساقيدة حججة متين رمضان متين طايمة حافظة لذهاب ان ربي زكاة وتين استغفار عبد الحيه قرآن كريه سكي كل ذي صلاة كه كل ذي ذي كله في النهاية تأخوذي فرّز إذا شركز يأب تفروص الله عبا أبي حمام يا ربي سلماً أنا دم ما حنزق الله أبوه مالتي سمعه مالتي وهي بذاكرة ميموري يروا تسمعي أتي أبشرك في رب مغفر ليك بالعمل ناب ربكم الله سعى الله كعاني دي بولون ابي انزل له قبلان له ابوي ابا حقوي قدفوا قرآن انتايلو اسمعونسكي حديث انتايلو اسمعونسكي صحابا انتايلو اسمعونسكي قبلاني استقيرو ان شاء الله رب خير فيه سبقوينو زي قاقيل لن حدث ابكيك انا تتغيرون كله تشفقوا له مالك ابذشر الدمات نقيمه ودم مات فرح له مغنياته نذر علم اب نار والعياذ بالله قامت بذمعت دئه كدحن زي بهل له مالك رب سبحانه وتعالى انتي ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت لاحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين نابخا من اختي ليغنا اين تصون نقتن من خزنه برؤ انبياء ملكتي ليغنينا صدمنتا ما شرك تغير كاينو الله عليه الصلاه والسلام صراحه كل سرعك يوم يوم القيامة في زي سرعها قصر رغمس رب مالذي إذا كان رسول صلى الله عليه وسلم كم ذلك أقول أمسي نحنان المنتاي كاب شركي نفسنا ذينا فرح الله ذا آية الزمر من رقبة قصري سسان حمشتن كابتو قد شركي قصر ربعته مالتيو الله حرم الجنة على المشرك نشركز قبرتك رب سبحانه وتعالى جنة حرموا لي جنة أطولي طيب آخره كلتت راح ينزل لها كلتت دارة اللوح كلتت راح نقمة مالتي جنة والنار جنة أطولي عندهم تباهلوا أمتى نار والعياذ بالله وان خالد مخلد في النار خالد مخلد ما ابن زرعه لبد ما ابناء غمته والهذ بالله اذا يكون دليل له مرتعل له والدليل قوله تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار ابتدى حدث بربي شرك عند رب سبحانه وتعالى نسائلو فقد حرم الله عليه الجنة جنة ربي حرام قيرو لي حرام كل كل الجنة نخاءاته نهائيا فتصم جنة يأتوني والعياذ بالله بقاء جنة ومأواه النار اتي ناتو مملة بأر واذما اتي سكن والعياذ بالله حو جهنم والعياذ بالله وما للظالمين من انصار أي وما للمشركين من أنصار نزوم شركز قبرز اللوغة آني دعوتهم يلا ديها بصورة المائدة آية سبعا كلتا مرخبة بقى أنت قد أتاتنا الشركي كان تردى أن أننا... أما أنبياء معرفن دين علاقة نيرومة سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى نخنقذ زوء وتوحيد يرنع نخنقذ زوء يخليقنا كمتو رب سبحانه وتعالى جبلو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أبسورة الزاريات من رغباء عن كتب حمسان شدشت ومن تتوحيد مع رب سبحانه وتعالى نزم كلهم رسولات اللي اخوهم ولقد بعثنا في كل امة رسولة ان يعبدوا الله واشتنبوا الطاغوت نقول لهم رسولات اللي اخذوا من تتايلوا رب سبحانه وتعالى من انت نح... نعاي بحتي يرونك بزوني توحيد مع ذلك زي اخياني ابصورة النحل عن كد ثلاثان شكشان رقم بقى هزبي نبي الله نوح اذي شركيزي ايو اتفى وم شعه متى حمسة قدى المالك شعه ابدعوا احليفهمون نبي الله نوح قدفوا كابش الكراحاقوا وخبوا لكن في النهاية نهزبهم تاقرهم مالاتوا رقمهم رب سبحانه وتعالى أن السماء أزيزوها ما يوقع يلوها وأن مريد الزمان سايلوها ما يقفل في ليوها طبعا أخان مدر السماء كبليا بما يطرحات الرب أبزوان هذه قدرانا يا سبحانه وتعالى بعينهم ويأمهم صم مشركي حتى نبي الله نوح نوده اركب معنا مسانا تسغل مسؤوله ندائلوه قديم سآوي إلى جبل يعصمني من الماء نابقوا بقديبين لحن كبز ما يزيد زيبهل سبحان الله العظيم قبوغن كي بما يأت لغلقا يعني ودو نبي الله نوح في النهاية يبدأ سلو ولكن أرحم الراحمين نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام عن مركب اركبوا فيها بسم الله من جريها رب سبحانه وتعالى نزال مركب زياحة اللواء من نبي الله نوح ادحنوا نتمزى امنوا موحدين ادحنوا طلازنا حدثت كاف شركي راحا كتب له واللغا نمتعين هذا يقدر قدرانا يرد زي ذكر كم تشغل محمد بن عبدالوهاب زبالو بزعيز يا كتاب التوحيد زازيمو فاب الله تعالى وما قدر الله حق قدره تعالوا رب سبحانه وتعالى تي كالات قدرانا يا ربي انت زفلت على سبب كبز شركه مراحه ابو رؤ على ذلو حزبنا بزمونا سبع ذعوعه تقربوا له كشركه رحمه أبشرك خيت الله يتربغها في راحة صباح نقوز نحن ولا تقول عمرها انتدى أبشرك نيرك عبتو مترشة نيوتك عبتو حيد ندحر موتك نعمترشة زرب لا إلهة إلا الله توقينا رب جنة خلطه الثلاثي نقول لهم أبوثاتنا أديثاتنا نشوف كلهم معلاتي أبوث شركزي نخي موتوا خفلتوا الزي توعيد هذي طبعا نبقوا الزي قبر الزي غمزيت قمم معلاتي بقى نبي الله نوح أجحينهم بما يمسلت الأغلاقه كلهم تمهزهم معلاتيه بكفر الشرك ذنبره لكن رب سبحانه وتعالى نزم موحدي نبي الله نوح ذنبره نبي الله نوحا نزم مؤمنين موحدي رب سبحانه وتعالى أنا جيوم ربي نجاو تيوم ثلاثة رب سبحانه وتعالى نتايله ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له شوف أنبياء ضربت رحم زيتو على رب ربى اني تقبلون فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم كابدي عابش ما ربي ادحنوم وسود مانتاينير مالتيو الطوفان زيد بهال وحس اذا ابصرت الانبياء ان كسبع شععه رقبه كمون إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن شاء الله انتدهوا يحوث سلسة دقائق وقتطوك باليمالة إن شاء الله كمون نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعوة مسقبرة لهم كيف شركة راح أقوم أسوأ له أبي أموتهم مشركين عناد قراء إلا تمزق آمنوا فالنها المجارة جامعا لاته قاتلوا بحووك قاتلوا هلهم قاتلوا حووك أو قدوم قال قال يلوزي حووزي رب سبحانه وتعالى انتهي له قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ سورة الأنبياء دياء الرغبة كام قصري آية سسان نبي الله إبراهيم بحاول نبنائلهم مسجدهم أبحاول أبحاول تمهم لكن زحوز يا اذرنا يا رب تفلتك ربي عند انت زي رب مباشره امام الموحدين الذين ضروا ابراهيم عليه الصلاه والسلام كخبروا به له مباشره بعلو رب تزارب ونزحوا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم زحوزي ادي اني دي اختلاف رب سبحانه وتعالى زحاو الزياء تطوية كتنجدهم اي كالتن زحاو الزياء كالكال الهات يومان طبعا كالكالنا بنتن كلها لكن زحاو الزياء قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم اي تنجدهم كمزد حنون إبراهيم اسبلة زحاو الزياء تمأزيزهم على التن كمون قلعهم تدنسنا عندنا أظلوها بحمام أيوب عليه الصلاة والسلام بزعمة حمو مالتي وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أنت أربيت قائلة ما نبرت عني مسني الضر ما ترعين اللي غابة حميما إلهم رب دعاء قيرهم مالي وأنت أرحم الراحمين لتمرو روسي غرهره كان ده خاطر مرورها سكروا خالي لكن يا ربي يرهرهين وبيني فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكره للعابدين ذا دي الصوره الانبياء نرغبه عنك قصري 8 3 8 4 كموناي بترشه ظنون يونس عليه الصلاة والسلام دعوة أبيه منيله كيدو غيش مالاتي البحر التشغيل أنوهم سبحان الله العظيم فسهم فكان من المضحدين كنت رب سبحانه وتعالى زباله بعجة نغنغ مسبلت سنديم ومال نبحت فإنها سبحان الله حوت نبارعة أبكم دوت يو شبوا قوة نايزة. لكن الله أقوى تطوبة لله أي تبلعين كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون أي من الموحدين موحد دعا ديرنبرد أب كفدوتي كساب قيامة ما سمع كو لمن نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام رب قلت نيرو وخيم موتا أب كم لعسا تطعو كم بلغ ساب لكن رب سبحانه وتعالى تطعو أبي الوامن زينبار عسا لمن تأي بلعن ربك ملعن ززن انت ززن ززن الله يونس مبلعن موحطن على صمتهم مسابرة لكن أبو قبله خفى بلوه إذا كله قوانا يا رب سبحانه وتعالى يجد عنا إذا قبر قويتاتي إذا قبر قويتاتي قد يفناسي من نتائنا في خييت حدراته وبان نبل حدراته وبان نبل له إزبنا أبو كله قرناعة تعالى مزلو وقام قويما قال له سيجلق مالج بزمونا سبع زي خاب شركي رحاطي بالمالك رب خاب شركي يرحبنا اب توحيد يموتنا خاتمانا ربي يتصبكو على منهج السلف ربي الثبات يحابنا كم تي رسول صلى الله عليه وسلم كم تصحابه ذي نبروه من قدي من قدوم يتحزننا عنده بلكو عبزي اكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرات اني لكم سلسة معكم وني. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين